فالله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من قيم فما أوجفتم عليه من قيم ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما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 شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين خسروا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. هؤلاء هم الصادقون والذين تلووا الدار والإيمان يوم قبليهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤذون على ولم كان بهم خصاصة ومن يوقح نفسه فأولئك هم المصلحون